والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لما في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أوليان فِي وَن عَلَيْهِمْ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وتنذر يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب آطر السماوات والأرض جعل لكم من انفسكم أَزْوَاجًا ومن الانعام أَزْوَاجًا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لَهُ مقاليد السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم جَاءَ عَلَيْكُمْ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ جِبْلٍ فِيهِ شَكٌّ مِنْهُمْ رِيبًا فَرِثَالِكَ فَذَعْ وَاسْتَكِنْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحدون في الله من بعد ما تجيب له حجتهم داعظة عند رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 we hebben het van het de الله لطيف بعباده يردك من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حوث الدنيا نؤته منها وما له في الْآخِرَةِ من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكثير ذلك الذي يبشر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 السماوات والأرض وما بث فيهما من ذابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكذ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كتبوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَعِيصٍ فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كفاك والفواعش وإذا ما غضموهم يغفرون والذين استجاروا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله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 Somsom vanuit het buitenlandse En de Wanneer de Allah heeft gebracht, dan worden ze van En de عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفتهم وأهليهم يوم القيامة أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُغْذِلِ Amenging En فَإِنْ أَعْرَبُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حَفِيغًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البلاء وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِعَ بِهَا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 يَهَب لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَب لِمَن يَشَاءُ الذُكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ بِكُرَانٍ وَإِنَاثٍ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ليمقذيف وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا أو يرسل رسولا في وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ألا إلى الله تصير